لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا للعلوم الاسلاميه اسماء م الله ا ح ل ح ا ج ى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 ليجزيهم الله أ ح س ن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أ ع م ا ل ه م كسراب ب ق ي ع ة يحسبه ا ل ض م آ ن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه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 في ذلك ل ع ب ر ة لاولي ا ل أ ب ص ا ر والله خلق كل د ا ب ة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم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 ويخشى الله ويتقه ف أ و ل ئ ك هم الفائزون و أ ق س م و ا بالله جهد أ ي م ا ن ه م لئن أ م ر ت ه م ليخرجون قل لا تقسموا ط ا ع ة م ع ر و ف ة